وإن خفتم ألا تقصطوا في اليسامى فانكحوا ما طاب لكم من النتاء مثنا وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النتاء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفتا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا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 فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حزيبا